تُرَدُونَ إلَى عَالِمٍ غَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لُودِيَنِ الصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوْ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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِيَّ فَبُوِيْلَيْهَا وَتَرَكُوكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَعَنَدَ اللَّهِ وَخَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ